فضيلة الشيخ عطية صقر لقد وردت أحاديث توضح فضل شهر رمضان وفضل العمل فيه فنود إلقاء الضوء على ذلك مما ورد في فضل شهر رمضان حديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر رمضان قال قد جاءكم شهر مبارك افترض الله فيه عليكم صيامة تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وحديث رواه أحمد والنسائي بسند جيد جاء فيه زيادة على ما جاء في الحديث السابق جاء قوله ينادي فيه ملك يا باغي الخير أبشر ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان وحديث رواه مسلم والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتلبت الكبائر وحديث رواه أحمد والبيهقي بسند جيد من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله وحديث رواه أحمد وأصحاب السنة من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومعنى ايمانا عزيمة وتصديقا ومعنى احتسابا راغبا في ثواب الله مخلصا وهناك حديث مقبول رواه سلمان في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لاستقبال شهر رمضان جاء فيه أن من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ومن تقرب فيه بسنة كان كمن تقرب بفريضة وأنه شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار شهر اوله رحمه واوسطه مغفرة واخره عتق من النار والله اعلم